بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحزم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد ثرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليك فلما نبأت به وأظهره الله عَلَيْهِ عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ هذه قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن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 يا ايها الذين امنوا توا نفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد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 الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من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 فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ مَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ ذَكَر بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي صَرجهاَا فَنَ فَخْْنا فيِيهِ مِموحِن وَصدقَت بكماتِ رَبّهَا وَكُتُ بهِ وَصَقَتْ رَبِّهَا وَكُتُ بهِهِ وَكانَت مِن